و أ ش ه د ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ا س ت ق ر ح د ي ث كلام الله خ ي ر ه د ي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر م ح د ه ا ت ه ا ك ل مخده بدعه ا ل ع ض ل ا ل ة ك ل ب د ت ه ضلاله هذا هو الدرس الثاني من روسيا ه ا ل ف س ل قد تقدم في الدرس الماضي الكلام ب ص و ر ة م ج م ل ة عن أ ق س ا م الحكم وذكرنا أ ن الحكم من حيث هو ي ق س م إ ل ى قسمين حكم ت ك ل ي ب ي وحكم مرضي أ و خطاه ت ك ل ي ب ي وخطاب وضعي وذكرنا ل ص و ر ة ا ج م ا ل ي ه معكم أ ن الخطاب ا ل ت ك ل ي ب ي ي ق س م إ ل ى خ م س ة أ ق س ا م ل أ ن الخطاب ا ل ت ك ل ي ب ي هو خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بادعاء المكلفين إ ي ج ا د التخيير او إ ي ج ا د الطلب فما كان منه طلبيا فاما يكون طلبا للفعل او طلبا للترك و م ا كان طلبا للفعل اما ان يكون جازما واما ان يكون غير جازم ا ل أ و ل الواجب والثاني من الصحابه, الصحابة والمندوب ف إ م ا ان يكون ا ل ط ل ب للترك واما ان يكون جازما وهو الحرام او غير جازم وهو المكروه و إ م ا ان يكون لا ط ل ب فيه أ ص ل ا و إ ن م ا فيه التخيير ه ذ ا يسمى مباحا او ج ا ئ ز ا اليوم نعيد الكره سنتكلم بالتفصيل ش ي ء من التفصيل عن هذه ا ل أ ق س ا م الخمسه اما عن أ ق س ا م الخطاب الوضعي وهي السبب والشرط والمانع وعن أ ق س ا م اخرى اختلف الوصوليون في إ د خ ا ل ه ا فبعضهم م ادخلها ا للخطاب التكليفي وبعضهم ادخلها بخطاب الوضع وبعضهم جعلها و ا س ط ة بحيث جعلها اوصاف لفعل ا مكلف وهي اقسام هي ا ل ص ح ة والفساد ة الصحة و و ا ل ع ز ي م ة والرخصه لان هذا هو م و ض و ع على الباب الثاني من هذا الكتاب القبر و ان شاء الله تكون و ا كلكم تكون و ا كلكم قد ق ر أ ت م إ ن شاء الله و حصلتم اشكالاتكم فيه الثالث دارسها في اخر القصه ص صفحة من الكتاب المبحث الثاني أ س ا الحق التكليم ا م م يقول ف الشيخ الكريم ل ل رحمه الله في ف ق ر ه ا ل ع ش في ا ل ح ل ق الثانيه اقسام حكم ا ل ت ك ل ي ف ي صفحة 29 تقسم م عظم الاصوليين الحكم التكليفيه الى خ م س ة اقسام <تصفيق> الايجاب وهو طلب الشارع الفعل على سبيل الحكم و ا ل إ ل ز ا م و اذوه في فعل مكلف الوجوه والفعل المطلوب على هذا الوجه هو الواجب و ل ن ه ن س ت ط ي ع م ق س م و ت ل ح و م و ت ل ت ك ل ي و ي ع ل م وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم و وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم وتعلم و ت ل م وتعلم و ع ل وتعلم و ل م وتعلم وتعلم و ع ل م و ت ع ل و ت ل م و ت ع وتعلم وتعلم وتعلم و ت ع ل و ج و ب ع و ا ل م وتعلم و ع ل م ن ت ع ل م وتعلم وتعلم و ت ع وتعلم و ت ع ل وتعلم وتعلم و ت ع ل وتعلم وتعلم ع ل م و ت ع ل ل و ت وتعلم و ت ل م و وصف الحكم نفسه و إ ذ ا عقبنا ا ل و ا ج ب ه ف ن ق ص ا ل حكم الفعل المكلف به فالفعل المكلف به واجب يعني المكلف به ع ل ى ج ي ه ا ل ز ا م يسمى واجبا وعمليه التكليف نفسها يسمى ايجابا ل ل ن ذ و وهو ط ل الفعله ش ا ر ع على سبيل الترجيع للالزام إ ذ ا قلنا طلب الشارع فنقسم بها طلب الله سبحانه وتعالى سواء عن طريق ا ل ق ر آ ن و عن طريق ا ل س ن ة و عن طريق الادله المستبطه ا ل ك ت ا ب والسنه إ ذ ا دل القياس مثلا ً على كون شيء واجبا ً سببا واجبا و إ ذ ا دل على كون شيء محرما كان محرما اذا المقصود بالشارع ما دل الشرع ما دل الشر على ا ع ت ب ا ر ي إ ذ ن النذب هو طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح للالزام يعني على سبيل أ ن فعله ارجح من عدم فعله و أ ث ر ه في فعل م ك ذ ف النذب أ ي ض ا والفعل المطلوب على هذه ا ل ص ف ة يسمى منذورا ثالثا ا ل ت ح ر ي ر وهو طلب الشارع الكفه اي الترك عن الفعل على سبيل الجسم و ا ل إ ل ز ا م طلب يترك طلب ج ا ز ب ليس هناك خيار فعل لا, لا بد أ ن تترك ويذره في فعل مكلفه ا ل ح ر م ة والفعل المطلوب يتركه يسماه هو الحرام أو رابعا ا ل ك ر ا ه ه وهي طلب الشارع الكفه اي ل ل ف ع على سبيل الترجيح يعني أ ن ه هو مخير بين ا ع ي والترك ولكن جانب الترك ي أ ر ج ح من جانب الفعل طلب الشارع الكف ة عن ا ل ف ع ي على سبيل الترجيح للحتم و ا ل إ ل ز ا م ويذره في فعل مكلف الكراهه, الكراهة والفعل المطلوب وتركه على هذا الوجه هو المكروه خامسا ً ا ل إ ب ا ح وهي تخيير الشارع المكذب بين الفعل والترك دون ترديح ل أ ح د ه م ا على ا ل آ خ ر ل أ ن ه لو رجح أ ح د ه م ا على ا ل آ خ ر على جهه الالزام لكان واجبا ً ولو رجحه على جهه ا ل إ ل ز ا م بالترك لكان محرما ً ولو رجحه على جهه عدم ا ل إ ل ز ا م بالفعل لكان مددوا ولو خير فيه على جهه أصدر لانه ي خ ي ف ي بهذا المكان يخير, فيه أصلاً لكان واجباً ولو لم يخير في ويحيي لم بهذا ت ر ك ك المكان ن ا ح ي ة ل أ ح د ا ل ل ط ب ي ن ي بهذا المكان ن فإن د و ت يترك ه و ا ل م ف ر و ي ل ت خ ي ر ي بهذا المكان ف بين ل ي د ويحيي ن أن ق و ل بهذا المكان ا هذا ويذهبه في فعل المكلف إ ب ا ح ة و ا ف ع ل الذي خير, خير ف ي المكلف هو <تصفيق> المكلف. ومن هذا يتبين لنا ان المطلوب ايجاده اي مطلوب فعله من المكلف ن و ع ا واجب ومندوب وان الفعل المطلوب تركه نوعان ايضا محرم المحرم والمكروه بين فعله وتركه نوع واحد هو ا ل م ب ا ح ونتكلم في ا ل ك عن كل نوع من هذه ا ل أ ن و ا ع في م ط ل ب على حد هذا كله د ر س ن ا في الدرس الماضي لكن لا باس ب ي ع ل ي ك حتى إ ذ ا راى الاشكالات في النص ا ل ج ندلل ع ا ل المطلب ا ل أ و ل الواجب, الواجب شرعا هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم بحيث يذم تاركه مع ذنب ومع ذم العقاب يمدح فاعله ويؤجر م م ع ا ل ح الثواب يذنب م هذا التحتم وهذا ا ل ز و م كيف نفهمه كيف نعرف أن ه ان الرواز؟ كيف ع ر ف أن ا ل ش ا ر ع حتى من وطلبه الامر على جهه الحفل والالزام كيف نعرفها هناك طرق نعرفها ل ه ا هذا ا ل ذ يتكلم عنه قال وتحتم الفعل ولزومه يستفاد من صيغه الطلب ك ص ي غ ة لم المجرده أ ي مجرده عن قرينه تدل <تصفيق> على ل ب ا ح ة او على الندب إ ذ ا جلد عن القراءه اداد على ل ب ا ح ة او على الندب ف إ ن ه ا أ و داد على أ ن ه ا لا يراد بها الطلب و ا ص ل و إ ن م ا يراد بها الانشاء كالنهي والتحقير وما إ ل ى ذلك خ و ل ي تعالى اعبدوا ت ما شئتم من د و ن ي هذا أ و ل سالت أ و ل لكن مقصود بها النهي ومقصود بها مقصود ب النهي فقد يراد بها ا ل ت س و ي ة كما في قول ا ص ب ر و ولا تصبروا فقد يراد بها التهديد وقد يراد بها التبكيك والتحقير <تصفيق> لكن إ ذ ا سلم من قرينه في ا ل س ي ا تدل أ و قرينه خارجيه تدل على أ ن ه يراد به ا ل و و ج ف إ ن ه ي د ل على من أنه ي ر ا د به الرباح ن أو ل ب او معنى آ خ ر من معاني التي ي أ ت ي ل ه ا ل أ و د ف إ ن ه إ ذ ا تشرد عن قرينه ف ا ل ش ي ه يدل على الوجود والدليل على ذلك أ ن الله سبحانه وتعالى قال ابليس ل إ آما من ا م عكا لا تسدد امرتك على قدم ر بكونه أ م ر ه وكذلك موسى عليه السلام من ا م عكا اذا رايتم بأن ل ا ل ه ع ل ه ف عصيته ا م ر ه ك من م ا د ل على ا ل أ م ر فلاحظ ا لنا ي خ ا ل ف ن ا عن أ م ر ه أن تصيبهم فتنه ا إ ل ي ر ذلك النصوص ا ل د ا ل ة على أ ن خطر قدمي ا ل أ ص ل إ ذ ا صدر ب ل ا ع ل ى إ الادنى من ا ل أ ص ل أ ن اراد به الوجوب إ ل ا إ ذ ا دله ق ر ي ن ة تدل على خلال ذلك ف ا ل ق ر ي ة قد تكون في نفس الكلام وقد تكون قرينه خارجيه ة ي ص ي ر ت ا ل أ م ر مع ت ج ر ب ه ا <تصفيق> من ق ر ا ئ ه ا ل د ا ل ة على ن الاميره الثاني يوضح تركيك و ش ع راقمي على ت ر ك الفعل لأن ي أ ت ي ه ذ ا ا ل فانا ع ل في ل ش ي أ ت ي أ م ر ب ا ل ف ع ل ولا أ م ر ب ا ل ت ر ولكن ي أ ت ي ن ا ل ن ف ع ي د هذا العقل ا ب ف وياتينا ل ع ا لبعيد ل ولو لم بسرعه الامر يدعى لهم <تصفيق> أ ن و ل ا لو لم يعاقب على تركه لما كان وازنا ب إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة وبالوالدين و ن ف ا ه العود ونحو ذلك كلها من افعال ا ل و ا ج ب ة التي يلزم ا ل ش ا ر و المكلف بها ورتب العقابه على تركها او على ذلك ا ل ص ل ا ة من قول يقيم الصلاه ص ر ه ا ل أ م ر وحتى من ن ص و ص الداله على ع ق و ب ة تلك ا ل ص ل ا ة و أ ن ه يعاقب عقاب ا ه النار ما في حديث من ما سلككم في سقر قالوا انكم لمصلين و ل ن كنتم مسكين وكننا نخوض مع الخيرين او الحديث بين الرجل وبين الكون يتركوا ا ل ص ل ا ة وهذا من, من النصوص التي تدل على ان الوعيد على ت ل ك ا ل ص ل ا ة هو الوعيد على الكفر وهذا من أ خ ط ر وعي لا يدل على وجوبها كذلك ب من, من, من الوالدين ولكن كذلك ف ي ه مناهي فيهم ع ق و ب ة العاق وهو تارك هذا ا ل ج ع ي ويفهم منها و ف ا ب ا ل ع ق و د نفس الشيء الذي و ؤ د ي ن ا من و ف ا ب ا ل ع ق و د و الواجب هو ا ل خ ط ق عند الجمهور يمروا سوريين عندهم الواجب اذا قالوا واجب او قالوا ف ر ض او قالوا حتم و قالوا مكتوب ه ذ ه كله م ت ع ف م لكن اين ا ل ح ر ف ي ن هو الاستلاحمين م ل بين الواجب و ا ل ف ر ض الواجب عندهم ما ثبت بدليل قطعي التي و ا ل ف ر ض ما ثبت بدليل ظن <تبه> العكس ا ل ف ر ض ما ثبت بدليل قطعي والواجب <تبه> ما ثبت بدليل ظن فاذا ثبت الامر م ه ف ب ا ل ق ر آ ن عندهم سموه, فرضاً. السنة سموه ضربا وسيتينا انهم يفرقون كذلك بين المحرم وبين كراهه التحريم, بين كراهة التحريم وبين المحرم مكروه تحريما وبين المحرم فقط يفرقون بينهما بين بان المحرم ما ثبتت حرمته بالدليل الطيب والمكروه تحريما ما ثبتت تحريمه بدليل واجب هو الفرق عند ا ز م و ر فهما السواء لا يختلفان بالحكم ولا بالمعنى فهما يطلقان على ما يلزم فعله ويعاقب على تركه و أ م ا ا ل ح ن ف ي ة ف إ ن ه م يفرقون بينهما من جهه الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل إ ذ ا كان الدليل ظنيا لا قطعيا كخبر ا ل أ ح ا د ي ث الثابت به وجوب ا ل ا ض ح ي ة م ه ل ا فالفعل هو الواجب فيقول الاضحيه واجبه لذات ب ق و ة ف ر ل و إ ذ ا كان ا د ا ئ م خطئيا د ا ر ر ي ا كنصوص ا ل ق ر آ ن في لزوم ا ل ص ل ا ة على المكذب ف ا ل ح ن ف ي ة م ه ل ا نظروا إ ل ى دليل ل ل ز و م الفعل فقالوا بالواجب والفضل فالجمهور ر أ و ا إ ل ى كون ج ا ه ل ا ج م ه للمكلف بغض النظر عن دليله م جهه ق ط ع ي ة او ا ن ي ة فلا يفرقوا م ن الواجب والفرد وجعلوا قسمين ل مسما ل واحد ولهذا الفرق أ ذ ه ر ه م عند ا ل ح ن ف ي ة فان اللزوم بالواجب اقل من الفرد ومن ثم فان عقام ترك الواجب أ د ن ا م عقاب ترك الفرد كما ان منكر الفرد يكفر ومنكر الواجب لا يكفر لكن ح ق ي ق ة يعني التفريق بين ا ل غ ض ي والواجب من ج ئ ت ي كوني م م ك ن ه ا يكفر وعدم م م ك ن ه ا لا يكفر لا ي ت أ ت ى ل أ ن ه حتى ممكن القطعي حتى المباح ممكن ا ب ا ح ة المباح اذا كان قطعيا يكفر من ج ئ ت ي ل أ ن ه ان كان قطعيا وليس من ج ئ ت ي كوني هذا يسمى مباحا و ا ج ب ة فلا أ ث ر ل ق ض ي ة ق ط ع ي ة من و ج و ب و إ ن كان الموضوع كما ن ق ا ل لا مشاحه للاستلاح لا مشاح في اصطلاح ه ه ذ ا ص ط ل ا ح ه من ب ط ل ينبغي ان نفهم اصطلاحهم حتى إ ذ ا كان م ؤ ل ف حنفيا وقال ل ا ض ح ي ة فرض فهمنا مراده ب ا ل ف ر ض ي ة و أ ن ه ا ليست في قوه لطحية ا ل ا ط ح ي ه فرض كما نرى بانه ضايجه و ي ن ك ا للاذن تاركوها ع ن د ه قال و ا ظ ا ه ر ن ا أن الخلاف ا ل أ ف ض ي ل ل ا ح ق ي و ا ل ح ن يتفقون مع الجمهور بان الفرق كواجب كلاهما مطلوب فعله ي على وجه الحث و ا ل إ ل ز ا م و إ ن ذلك ويستحق الذمه والعقاب ر يتفقون مع ح ن ي فلا د يكون ذنينه ي ق ط وقد يكون وأن الأول ذنينه طانيا يكفر يحصل مجازي مكره إذا الاختلاف لم ان نرثم ع ل ي ه ا ا ل ر بالتسميه يعني هم الجمهور لا يمكننا درجات الوجوب متساويه ل أ ن يقول الواجب والفرق لا يقولون ا مهلا ل درجه وجوب الصلاه القطعيه هي من درجه وجوب مهلنا ا تشكل مهل ا ا ل أ و س ط عند من يرى وجوبه من يرى وجوبه هو ناودة من السنة لكن هل هو هذا الذي بقوه و اجور الصلاه طبعا ً لا هذا قطعي و هذا ظني لكن مع ذلك لا يمكن الجمهور أ ن ما كان دليله صريحا و قطعيا ً يكفر فاعله وانما لم يكن دليله صريحا ً لا يكفر فاعله او كان دليله مشكوكا ً بصحته او غير مقطوع بصحته لا يكفر فاعله إ ذ ن اتبقى الجمهور مع الحنبيه ب ا ل أ ث ر اختلفوا بالتسويه فقط ولا م ش ا ح ة بالاصطلاح ولكن مع هذا الجمهور يسوون بين الواجب والفرق ل أ ن كل منهما لازم على المكلف ويستوجب الذنب والعقاب على تركه وهذا القدر كامل لان يكون شيئا ً واحدا أ م ا النظر ل ل د ل ي ل و ق و ة ا ل إ ل ز ا م و ش د ة العقاب وكهر م م ك ن ل أ ح د ه م ا بدون آخر فهذه أ م و ر خارجه عن ماهيه و ح ق ي ق ة الفعل الذي الزم المكلف به الحتمي و الازام فالخلاف الذي ل إلى الدليل التفصيلي ي يرجع فقهي اعتبار خلافاً الوصوليين خلاف وهو بين بين لكن حقيقياً اصطلاح ضغي ا قرأنا ا ن كتب ل ح ن هو هذا ا ل ا الذي ج ب هو مطلوب الفعل على وجه الازام ينقسم إ ل ى أ ق س ا م باعتبارات م خ ت ل ف ة و دائما أ ي شيء يراد تقسيم ه يتغير, يتغير باعتبار المقسم عليه كما مر معنا مرارا فنحن ي ر د ن ا ان نقسم شيئا لا بد لنا الاعتبار الذي سنقسم عليه أ و ل ا ثم نرتب عليه ل ا ظ ه ا ل تقسيميه ف ي ق س م الواجب إ ل ى أ ق س ا م م ت ع د د ة باعتبارات م خ ت ل ف ة فهناك تقسيم له باعتبار وقت أ د ا ئ ه يقسم ن باعتبار وقت أ د ا ئ ه إ ل ى واجب موسع وواجب مضيق أ و إ ل ى مقدر إلى واجب معين وواجب غير معين مبهن وينقسم باعتبار عدم تعيينه وينقسم باعتبار المطالبه ب أ د ا ئ ه س ي ب د أ ا ل آ ن يقسم كل قسم من هذه ا ل أ ق س ا م و ي ذ ك ر الخلاف به واثار الخلاف الواجب بالنظر إ ل ى وقت يدائه ينقسم إ ل ى واجب مطلق وواجب مقيد والواجب المقيد ينقسم إ ل ى واجب موسع وواجب مضيع يذكره الواجب واجب مطلق وواجب مقيد وواجب ا ل مطلق ما هو هو ما طلب الشارع فعله دون أ ن يقيد أ د ا ؤ ه بوقت معين فالمكلف ان يفعله في أ ي وقت ش ا ء و ت ب ر أ ذ م ت ه بهذا الاداء ولا ي ذ م عليه ا ل ت أ خ ي ر ولكن ينبغي له ا ل م ب ا د ر ة الى ا ل أ د ا ء ل أ ن الاجال م ج ه و ل ة ولا يعلم ا ل إ ن س ا ن متى تحل به م ص ي الحج على القول ب أ ن ه على التراخي ك و ن للواجب المطلق معناه ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا لم يحج لهذه السنه لا يعد و اذن وهكذا مالا يؤخره إ ل ى وقت لا يظن انه يعيش به كان يكون مهلا قد زاد على ستين س ن ة أ وسبعين س ن ة فيتوقع الموت في كل حين ان اجهل الامه ما بين ستين وسبعين في هذه ا ل ح ا ل ة يضيق النطاق ويكون من الواجب المقيد ا ل ص د ق ة كذلك إ ذ ا ا ل ص د ق ة الواجب لا ا ل ص د ق ة الواجب مطلق الحقوق ا ل أ خ ر ى التي هي ليست ص د ق ة أو حتى قضاء الصوم مهلا قضاء الصوم عند ا ل ح ن ر ي ه ا يرون أ ن ه لا يقيد في رمضت يعني في ع د ة من ايام ا ل أ خ ر ى لا يقيد ا لسانه م و ا ل ي ة ولا م التي بعدها فانت مفتوحك ل المجال و هنا اذا ان تموت ان تقضي قبل موتك فقط صحيح ب طبعا ي س ت ح ب لك أ ن تعجل إ ن ك ر د ي متى تموت لكن الواجب هنا هو هي واجب في ذمتك يجب عليك ويجب ان تفعل ذلك ن مع ذلك الوجوب ليس محدد بوقت محدد ليس له وقت هذا يسمى واجب مطلق هناك نوع آ خ ر من واجب يسمى واجب م ق ي ر وهو ما حدده ّ الشارع وقتا بأدائه ك ا ل ص ل ا ة والصوم والحج وما شاكل ذ ل ه وهذا الواجب نعاني منه ما حدد له الشارع وقتا مضيقا ومنه ما حدد له وقتا موسعا منهما الواجب ا ل م ق ي ر منه ما هو موسع ومنه ما هو مضيق ف ا ل م و المضيق هو ما لا يسع مع العبادات ة <تصفيق> شيء من ج الشيء المجسر أ ن الصوم ر م ض ا ن رمضان وصوم يوم أيام、رمضان. صح ولا؟ <تصفيق> كل يوم. لا كل يمكنك و لا ي م ان تصوم أ ك ث ر من يوم في ا ل يوم ل أ ن ا ل ع ب ا د ة ت س ت غ ر ق من ط ل و ع الفجر ل غ و بالشمس وهذا هو اليوم صح ولا هل لا يمكن أ ن تؤدي ع ب ا د ة أ خ ر ى من نفس ج ن س ه ذ ه ا ل عباد ة الصوم مع هذه ا ل ع ب ا د ل أ ن وقتها مضيق لا يسع غيرها و النوع الثاني من ا ل ص ل ا ة وقت ا ل ص ل ا ة يسعك تستطيع في وقت ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه ط و ي ان ت ت ع ل ى كثيرا من جنسها في نفس الوقت ا ل واجب ا ل ص ل ا ة واجب موسع و واجب الصيام واجب مضيق و يظهر هذا التقسيم أ ن بعض العلماء لا يشترط و ا ن ي ة التعيين في ا ل و ا ج ب المضيق يعني أن لو, ش... لو شخصا نوى الصيام, الصيام التطوع في رمضان نوى و به ا ل ت ط عند ع بعض ا ل م س ص و ل ي ي ن و ي ص ر ف م ب ا ش ر ة إ ل ى ا ل ف ر ي ض ة ل أ ن الوقت وقت تضييق لا يسعى مع ا ل ع ب ا د ة غيرها أ ص ل ا ً بينما لو فعل ذلك في ا ل ص ل ا ة في هذا لكانت ل ا ف ذ ة ولم تكن فريضه ل أ ن الوقت لا يتعين بادائه الواجب اعتبار الوقت ادائه اما ان يكون محدد الوقت او غير محدد الوقت فان كان غير محدد الوقت يسمى واجبا مطلقا وان كان محدد الوقت يسمى واجبا مقيدا والواجب المحدد في ا و ق ت اما ان يكون وقتا ً ضيقا ً و إ م ا ان يكون وقتا موسعا ً ا ل أ و ل يسمى واجبا مضيقا ً والثاني يسمى واجبا ً و اقول الواجب بالنظر إ ل ى وقت أ د ا ئ ه هو بهذا الاعتبار واجب مطلق وواجب مقيم فالواجب المطلق هو ما طلب الشارع فعله دون ان يقيد أ د ا ئ ه بوقت معين فللمكلف ان يفعله ي في أ ي وقت شاء, شاء؟ وتبرا همته بهذا ا ل أ د ا ء ولكن ا التأثير إذن عليه ل و ينبغي له ا ل م ب ا د ر ة إ ل ى ا ل أ د ا ب ل أ ن ا ل آ ج ا ل م ج ه و ل ة ولا يعلم ا ل إ ن س ا ن م تحل ى ت به م ص ي ب ة ا ل م ؤ م ومن هذا النوع قضاء رمضان لمن أ ف ت ر بعذر مشروع بل هو أ ن يقضيه متى شاء دون تقييد بعام مخصوص على ما ذهب إ ل ي ه ف ل ي ك م من الفقهاء ك ا ل ح ن ف ي ة إ ل ى ف ا غ ي ر ه طبعاً غير ا ل ح ن يجب ة يرى أنه أ ن يكون في ن ق ض ي ة قبل رمضان يستطعب المستقبل ويجب ان ل ح يكون ة ف أنها في م نقليه ي م ة بس ا ق ا ل رمضان المستقبل ويجب ان ل س ب ة ل ل ي ر ض ن في نقليه ب لكل ما في ا ل ك الوقت ويجب ا ل س سواء ك ا ن ب في ن ا ل م ي ه من ايام الخضار و ك ف ا ر ة ا ل و ا ج ب ة على حنها من حنها حنها ل ي م ي ن ه بل هو يكفر بعد الحزن م ب ا ش ر ة و بعد ذلك نحن هذا هو موسى وكالحجيله واجب على المستطيع على التراخي لا عرفه هذا على قول هناك قول ا ل مشهور مثل المالكين انه واجب على ل ه لكن على و ل ب أ ن ه واجب على ا ل ف و ر يقول منها منه الواجب المقيد من النوع قوس لا مقيد من ا ل ن و المضيق ل أ ن الحاجب لا يسع على ع ب ا د غيرها ا ل ن س ا ء و ع ل قولي ب أ ن ه على التراخي يكون من الواجبين المطلق الواجب المخير هو مطلب ا الشيء او بعده و ع ي ن ل أ د ا ء وقتا محددا كالصلوات الخمسه وصوم رمضان لا يجوز وداو ه ق بوقت ل محدد ويذهب ت أ خ ي ر ه بعد, بعد وقت من غير ا ل م ش ر و ع بل الازام بالواجب المخير ا ل م ص ب على ج ع ل وعلى وقت معين والازام بالواجب المطلق ا م ص ب على ج ع ل فقط دون وقت معين فان المكلف إ ذ ا أ د ى الواجب في وقته ب ص و ر ة ص ح ي ح ة ك ا م ل ة وهذه مهمه هذه أ و ص ا ف لفعل المكلف كذلك م ه م ة جدا ان يعرف ا ل إ ن س ا ن أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا فعل الواجب في وقته على هيئته م ط ل و ب ة شرعا سمي فعله ذلك أ د ا ه ان ق ا ل و ادى أ ا ل ص ل ا ة في وقته ادى الصوم في وقته فاذا فعله في وقته ولكن فعله له ناقص فهنا يلزمه الاعاده فان اعاده في ا ل و ق ت سمي فعله ذلك إ ع ا د ة و إ ن اعاده خارج في طبع طبع. طبع. طبع. في الوقت سمي فعله ذلك قضاء هذا السلع إ ذ ا فعل واجب لوقته على وجه الاكمل يسمى اداه و على وجه الناقص ان اعاده بالوقت سميت اعاده اعاده و ان اعاده خارج الوقت سميت اعاده قضاء و ل م ك ت ب ة إ ذ ا كان يجب ان م يكون هناك ادم ويجب ان يكون هناك ادم ا ك ة ويجب ان ل يكون هناك ادم ويجب ان يكون هناك ادم ل صح ان نقول إ ذ ا فعله بعد الوقت ما يقول اذان الواجب هذا ت ق س م آ خ ر الواجب الواجب بالنظر إ ل ى تقديره وعدم تقديره ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب منه إ ل ى واجب محدد وواجب غير محدد ينقسم الواجب ب ا ع ت ب ا ع المقدار المطلوب منه إ ل ى واجب محدد وواجب غير محدد فالواجب المحدد هو ما عين الشارع منه مقدار محدد ك ا ل ز ك ا ة و أ ذ م ا ء المشتريات و المبيعات و الديات و نحو ذلك وهذا ا ل ن و ع يتعلق ب ا ل ذ م ة وتصح ا ل م ط ا ل ب ة به من غير توقف على ق ض ا ي او ت ر ا ض ي ل أ ن ه محدد بنفسه ولا ت ب ر و ذ م ة ا ل مكلله الا ب أ د ا ئ ه على الوجه ا الذي حدده الشارع وثبت في ذ م ة والواجب غير المحدد هذا النوع من الواجب تكون الشارع قد عجر له مقدار, مقدار حقق القرار في الزكاه هذا نصيب محدد حده د الشارع لا ت ب ر و ذ م ة إ ل ا ب بيخرج... إ خ ر ا ج ذلك النصيب المحدد فهو يتعلق ب ذ م ة الشخصي و إ ذ ا لم يوده بقي في ذمته وهناك بعض الواجبات لم يحدد الشارع أ و ج ب ه ا إ ذ ا لم يحدد في تحديد قناع معين ووكله إ ل ى حكم الحاكم او قضاء القاضي ثم إلى ذلك فهذا يسمى واجب ولكنه واجب غير محدد هذا لا يتعلق بذمته ا ل الا بعد أ ن يحدده ه ع يترتفت لا يترك ا ل ت ن م ل أ ن ه غير معلوم ق د ر وما عين الشارع منه مقدار محدد ا ك ا ل ز ك ا ة و إ ه م ا ل المشتريات والنبات والواجب غير المحدد هو الذي لم يحدد الشارع مقداره ك ا ل ا ف ا ق في سبيل الله بغير ا ل ز ك ا ة فهذا ليس ل و حد محدود وانما يتحدد بمقدار ح ا ج ة المحتاج و ق د ر ة المنفق فمن تعين عليه سد ح ا ج ة فقير لزمه واجب غير محدد فعليه ان ينفق على هذا الفقير الفقير بمقدار ما تندفع به حاله نفس الشيء نفق على الزوج م ه ن ا على المسعى قدره وعلى مقتل قدره هذه ليست م ح د د ة بحيث تثبت في الامه الا إ ذ ا كان حكم قاض ي بها بنفقه زوجه رفعت امرها وحكم القاضي بنفقه م ع ي ن ة ع ن د ذلك إ ذ ا ترك الزوج النفقه هنا يترتب الشيء ب في ذمتي لان هذا واجب صنم محدد ومنه ايضا التعاون على البر فهو واجب غير محدد و إ ن م ا الذي يحدده ن و ع ي ة البر الذي يلزم المكلف بالتعاون على إ ج ا د و هذا النوع من الواجب لا يثبت دينا في ذمته ل أ ن ا ل ش أ ن فيما يثبت في ذمه ان يكون محددا و على هذا لا يثبت ا ل ن ف ق ة ل ل ز و ج ه في ذمه الزوج ق ب ل ح ك م بها أ و التراضي عليها عند بعض الفقهاء كالحنفيه لانها قبل هاتين الحالتين لا تكون محدده ذمة، ا سابقة لحكم القاضي مدة وعند لحكم حين أو محدد محدد زوجة ومن ذنب لزوجة الواجب م مدة ط ا بها ل ب ة عن ل ل ت امتناع ر ا انحي ا ض ي وهي حين من ز عن النفقة و ه ذ أخذ كذا ا قانون لأحوال الشخصية لراقص كذا ا ا رقم و ل ج بالنظر ب إ ل ى تعيين مطلوب وعدم تعيينه ذ ا عنوان آ خ ر وتقسيم آ خ ر الواجب ا ع ت ب ا ر تعينه ي وعدم تعينه ي وهو بهذا الاعتبار واجب معين وواجب غير معين او مبهم كما يسمون ه الواجب المعين هو ما قلبه الشان ع بعينه من غير تخيير ل ل م ك ل ب بين أ م و ر م خ ت ل ف ة الصلاه نبع الله ا ل ص ل ا ة لم ي خ ي ل ن ا بين ا ل ص ل ا ة وغيرها ب ي ن ا ل نصلي او نطعم نهار لم ي خ ي ل ن ا بان نزكي او نصون مهلا لا امرنا بصيام أمرنا و ز ك ا ة كل واحد واجب بنفسه ليس مخيرا بينه وبين غ ي ه لكن في ا ص ا ل ا ل ك ف ا ر ة من هنا سواء كانت ك ف ا ر ة يمينه و ك ف ا ر ة رمضان افتار رمضان و ك ف ا ر ة قتل النفس هذه هناك تخيير ب ا ل ن س ب ة ل ك ف ا ر ة قتل النفس وكفاره الله ليس فيها تخيير <تعام> إ ل ا عند م ا ل ك ي ة بكفاره يختار ف ي ه ا التخييم لكن عندك فاره لاي م ا مخير ي ه ا بين ثلاثه خصال اطعام عشره مساكين أ و خ س و ه امه حلقه اي هذه الواجب هل نستطيع أن ن ص ف واحده منها بعد الوجوب الواجب هو مجموعها أ ح د هذه المذكورات لكنه غير معين فعل واحدا منها سلمه من ا ل و إ ذ ا لم يفعل واحدا منها أ ه م ه إ ذ ن هو واجب ل أ ن ه يذهب بتركه ويؤجر على فعله لكن هذا الواجب غير, غير معين هو ما طلب الشرع ا ل ا بعينه ولكن ضمن امور م ع ل و م ة وللمكلف ان يختار واحدا منها لتالي الواجب هذا هذا الواجب يكون فقد واحدا منهين واي مكلفين ي خ ت ا ر احدهما كما في قوله تعالى في يسر الحرب حتى اذا ادخلتموه بشد وها ه ه م ا ان بعضهما و اداء حتى تضع الحرب او、زر. فالإمام ي ن على ل ا زرع ويفادئاً ب لكن هذه الحقيقه يعني المثال الذي يمثل به المصلي هنا ليس دقيقا لان تخيير الامام ليس تخيير شهوه إ ن م ا هو تخيير م ص ل ح ت فهو ليس مخيرا ب ا ل ن ه ا ي ة يلزمه أ ح د ه ل ه فلو مثل بخصائص كفاره فكان أ د ق وهذا مثل بها ذ بعد ذلك قال وقد يكون الواجب غير معين واحد من ثلاثه ايام ومثل كفاره اليمين ف إ ن الواجب بها على الحانه واحد من ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء إ ط ع ا م ع ش ر ة مساكين أ و ك س و ة مقنع الطاقه وهذا أما عند ا س ت ط ا ع ة و ا ل ق د ر ة أ م ا عند ع د ل هذا الواجب معين وهو صيام ث ل ا ث ة أ ي ا م وسمي بعضها الواجب ل و ا ج ب المخير ل أ ن فيه تخييرا لمكذب ه ن ا ا ل واجب معين هناك نرى آخر أو تقسيم اخر الواجب باعتباره المطالب به هل هذا الواجب منظور فيه ب إ ن ت ف ا ع ه أ م منظور فيه ل ج ع ل ه يعني هناك بعض الواجبات يكون نوعا فيها ا ل ن الفعل ا كيف لو اننا غير شخص على ض ف ة البحر ما لم يريد ان غ ا ف ل فليس المطلوب هنا لا يهم هنا هل ذ ي سيوقظه سلمان أ و س ف ي ا ص ح ه ذ المهم ا ان ي و ق ل فقط المهم هو الفعل أ م ا اذا قيلت ا ل ص ل ا ة منا ا فصلاه سلمان لا تسقط ا ل ص ل ا ة عن سلمان ف ا ل م ص ل ح ة المرجوه من ا ل ص ل ا ة منظور ر بها لكل مكلف اما في هذا ل النوع الاول الذي ينظر به فاعل سلمان فرض عين ك ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة الصوم و ا ل ا خ و الذي يضم به الفعل لا يفاعل يسمى طرف البيت. طرف البيت. الواحد يضم تحصيله من كل مكلف و ا ل آ خ ر يضم تحصيله من مجموع مكلف واحد يضم ي ه الفرد تبعه به ف ر د ي ة و ا ل آ خ ر تبع به ج م <تصفيق> ا ع الواجب بهذا ا ل ا ت ب ا ر واجب عيني وواجب على ا ل ك ف ا ئ ر فالواجب العيني ما ما هو ما توجه فيه الطلب اللازم هو م الى توجه به ا ط ل اللازم ل ب إ كل مكلف أ ي هو ما طلب الشارع حصوله ب ك ل واحد من المكلفين فلا يكفي فيه قيام البعض من البعض ا ل آ خ ر ولا ت ب ر أ ذ م ة المكلف منه إ ل ا ب أ د ا ئ ه ل أ ن قصد الشارع في هذا الواجب لا يتحقق إ ل ا إ ذ ا فعله كل مكلف ومن ثم ياثم تاركه ويلحقه العقاب ولا يغني عنه قيام غيره به إ ذ ا كان ممرضي الى فعل فهو ا ل و ف ه ع ف ه فهو فهو فهو فهو فهو ف ا ذ ا لماذا ل م ذ ا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ل م ا لماذا لماذا لماذا ل ا ا لماذا ل ا ا لماذا لماذا لماذا ل ف ا ع ل نفسه و ل ه ا ذ ا ل م ا لماذا ل ا ذ ا ل م ا ا ل م ا ا ل م ا ا ل و ا ا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ل و ا ج ب ع ل ى ا ل ك ف ا ي ة ا ذ ا ل ك ف ا ي ة ه وما طلب الشارع حصوله من ج م ا ع ة المكلفين لا من كل فرد منهم ل أ ن مقصود الشارع حصوله ل ج م ا ع ة ه ي ايجاد الفعل لا ب ت ل ا ء المكلف ف إ ذ ا فعله البعض سقط الفرد عن الباقين ل أ ن فعل البعض يقوم مقام فعل البعض ا ل آ خ ر فكان فك التارك بهذا الاعتبار فاعلا و إ ذ ا لم يقم به أ ح د اذهب جميع القادرين فالطلب ف ي ه ا الواجب مصب على إ ي ج ا د الفعل لا على فاعل معين م الجهاد في ا و ا ل ع ولكن ي المقصود به, كل <تصفيق> به اعلاء كلمه الله تعالى اذا حصل اعلاء كلمه الله تعالى سقط الطلب عن الباقي هذا جهاد طلب اما جهاد الدفع فهو م ت ع ي م دائما لكن جهاد الطلب إ ذ ا حصلت كفايه بعض الناس واقاموا هذه ا ل ش ع ي ر ة خلاص نفس الشيء ا ل حج حج بيت الله الحرام لا حصل هناك جانب, منه جانب منه متعين على كل ب ر ض وجانب في ن و ر آ خ ر يكون به كفايه اذا قام به البعض سقط عن الباقي هناك ن و ر لا بد ي ع ن يتعين ي أ ن يحصل هذا في مجموع ا ل أ م ة ومع ذلك و ك ا ك يتعين على كل فرد كان مستطيعا إ ل ي ه سبيلا قضيت من كفالت من ا ل ص ل ا ة على الميت لو كنت كفيل الميت و ا ل ص ل ا ة عليه و ما و و ج د م فات الاخوه بسببها وموجود في الكتاب ا ل صفحت وله قرانها ا فقط يعني وملخص هو ه النظر ل ا الواجب الكفايه هو للفعل ي لاي فاعل والنظر في الواجب العيني هو الفاعل لاي <تصفيق> <اللي تصفيق> فلا يقصد ببعض ا ت ف ا ي ه ا ب ت ل ا ه كل مكلف ي ن و إ ن م ا يقصده تحقيق نصيحه من مجموع المكلفين لكن ان قصر هؤلاء في أ د ا ء فرضه يأذم إلى فرض ولذلك نادى ل ي ت فنوض إذا بعض ي ن وأذم الفقهاء ان اداء ل ب ق ي ولذلك لهم فرض الكفايه افضل من اداء فرض العين ل أ ن الفاعل ا ل ف ر ض ي العين يسقط اليه مع نفسه فقط بينما ف ع ل ا ل الإهمة ك ف ا ي ة يسقط ع ن المنكة الأمة في、كلها. مثلاً ب ع ض الكفايه ة فقضى ق إفتاة ت ا د ة روحة مع منك إجابة ا ل ص ن ا ع ا ت ل ا ل ل ع و م ا ل القوة ت تحتاجها ي في أداد رغم أ ن و ا عن ه ا و م ا يحقق م ص ل ح ة ع ا م ة بأن فضل ا ل ك ف ا ي ة ت ه د غ ا ل إلى مصلحة للأمة ب ا عامة ً وانما يذهب الجميع إ ذ ا لم يحصل الواجب ك ف ا ي ل أ ن ه مطلوب من مجموع ا م ا فالقادر على فعله عليه ان يفعله والعاجز عنه عليه ان يحث القادر ويحمله على فعله فاذا لم يحصل الواجب كان ذلك تقصيرا من الجميع من القادر ل أ ن ه لم يفعله ومن العاجز ل أ ن ه لم يحمل القادر على فعله ويحثه عليه كما قال الامام الشافعي ب ف ض ا ل ك ف ا ي و ل م ضيعوه معا خفت أ ن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه الماء من وعلى, هذا وعلى هذا التصوير الواجب وجب على م ه مراقبه للحكومه وحملها على القيام ب و ا ج ب ا ت ك ف ا ئ ي ه و تهيئه الاسباب اللازمه لادارها لان الحكومه لا يدع عن ا ا م ه ل ح ق ي المصالح العامه وقادر على القيام باعداء ا ل و ط ك ف ا ئ ي ة ف إ ذ ا قصرت في ا ل ك ا ه م ة ا ل أ م ة كلها ما هي السلطه التنفيذيه ا ل ا م ة لعدم حملها الحكومه على ت ه ي ئ ة ما تقام بهبوط ل ك ف ا ئ ي ه والحكومه لعدم قيامها لو ان ج الواجب واجباً ب الكفائي يصير واجب الكفائي يصير ي مع ع قدرة وقد ي في ا كما الجهاد إذا ش ح ص ل ا راى ف ر ض عينياً ع ل كل منكرا ك ل على للعدو ف قادر محاربة بيجي ع م المحاربة ومده م ل واعي أيضاً إذا شهد ل ل ف ا ا ق د دون غير م ك ر ولم يره ا غيره يتعين على هذا الذي راه لكن لو راه أ ك ث ر من واحد يكون فرضا على مجموعه لا على كل واحد يكون <تصفيق> <تصفيق> ولولا الطبيب في القريب ة إذا يكون غير متعين على ي إسعاد ا ل م ر ض إ ذ اسعاد لم وقالي يكن شخص علي إ ا ضائما ل صلاة <تصفيق> الجنازة ن ع م كنت صلاة الجنازة ب ر كفاية وتكفين كفاية كفاية الله الذين بلقي ودفنه يجل علي ح ض فأكثر اذا كان م ا ئ صلى عليه ث ل ا ث ة ب ع د ذلك لا يذم من ترك ا ل ص ل ا ة ولو كان حاضرا حاضر. لا يذم طبعا ي ت أ ك د عليه الطلب لكنه لا يذم ك... لذات ا ل ص ل ا ة لكن قد يذم ل أ م ر الخارجيين كان يكون هذا في ق ط ع ة رحم او فيه تفريق ص ف ة وما إ ل ى ذلك هذا شيء آ خ ر خارجنا لكن إ ذ ا افترضنا عدم وجود مفاسد وعدم وجود مضار جانبيه ا كل كل لكن أ ص ل ان تحصل شاء الله نوجز ببقيه الشرط الابواب قادمه ونفتح المجال الاسلام نرجو ان في تكون الدسمه كما هو ش ا ن د هل يمكن ان يكون الواجب ضمن قسمين من اقسام الواجب ي ك و ن ه ذ ا ا ل واجب مطلق او مقيد ويكون واجب محدد في نفسه طبعا يمكن للواجبين يمكن ان يجتمع به اي مصرين ليس متعارضين فيمكن مثلا ان يكون واجب مطلق, واجب مطلق ويكون فرض كفايه ويكون ن مطلق و فرض ك و ن م ق ي ويكون ك ف ا ق و يكون مطلق ويكون فرضعين قد يكون مقيدا ويكون, ويكون, ويكون متعجبا كذلك قد يكون محددا يعني هناك تعرض من ان يكون محدد لا يتصور من ان يكون مخيرا من ت ق س ي ه الواجب إ ل ى واجب مخير واجب و م ق ي ر ف إ ذ ا خيرت الشخص بين واجبات فلا بد ان تحددها ايام تكون محدده لا يتصور ل ا ي ت ص و ر ل ا ق ض ولا, ولا, ولا تقييد فهو حيث حصل ا ل ت ع ا ر ض بين تقسيمات لم يجوز الجمع بينها و لم يحصل ا ل ت ع ا ر ض بينها لا يجوز الجمع بينها يقول م ن ف م الواجب المخير الموسع المضيق قلت إ ن الواجب ما يكون مطلقا ً ولكن يكون مقيدا ً يعني هذا باعتبار ا ل وقت يعني واجب لم يحدده وقت. وقت شخص لزمه ت كفاره يمين حنذه ولزمه ت كفاره يمين وجب عليه ان يعطي له قرار ان يتمعاش ا م س ا ك ي ن أ و يكسبه ويعطي قرار قبله ولا عليه إحدى صح ولا لا متى تجب عليه غدا بعدها الغد ل م و ي ل ي واجبه في ذمته إ ذ ا مات قبل أ ن يدفعها أ ذ ن لكنه دفعها في اي وقت قبل موته كان سالم من الاذن هل هي الواجب إ ذ ا نرى به من جهه الوقت هو واجب مطلق و ه ذ غير مقيد صح هذا و إ ذ ا نرى به من زاويه اخرى ن زاويه التحديد وهو واجب محدد يعني ليس واجب مبهم لانه يرى ا اه هو مخير من هذه ل الخصاله ي ليس م... واحد منها. صح ولا محدد, محدد المحدد بالوقت المحدد المخيد بالموت كفارة ليس ل ت قيدنا ة ي ع ي مخيّدا بالموت مع هو يكون إذا كان ملك هو عنده الكفارة نعم لكن قيد الموت لا يعتبر قيدا اذا مات لم ك يعد مكلفا فهي مطلقه لن تحددها <تصفيق> هو التقييد والاطلاق دائما نسلي ليس هناك مطلق عن كل قيد وليس ه ن ا كما ق قيد ي د عن كل ك م قال معاصم وكل مطلق فليس يوجد ه إ ل ا اضرابيا ك ا ل م ق ي د يعني دائما التقييد والاطلاق مثلا نسليان أ ن ا لو ا قلت لك هذا ح و ا قبل هذه مقيده عن وصف الايمان إ ي م ن مطلقة ل عن وصف、الإيمان. لكن ليس مقيدا عن كلها مخلوقا ليس مقيدا عن كلها ب ج ه س ا ل إ ن س ا ن ممكن هنا قيود كثيره أه... ة مطلقه باعتبار القيد الذي يترتب عليه الاحكام نعم أه... السؤال <تصفيق> <تصفيق> عند الواجب إ ذ ا كان م ح د د و ق ت ي يسمى واجبا مقيدا واذا كان غير محدد الوقت يسمى مطلق فالكفاره ليست محدده الوقت إ ل ا بالموت كما قلنا ن ق ص د الوقت وقت التكليف داخل نطاق وقت التكليف ليست م ح د د ة الوقت صح ولا لا يسمى مطلق إ ذ ا كان محددا بوقته ف ه ا يسمى مقيد هل المقيد نفسه هل الوقت المحدد بوقت إ ذ ا ن يكون وقت محدد و وقت موسع وقت مضيق و وقت موسع إ ذ ن عندنا الواجب ينقسم الى واجب مطلق وواجب مقيم و المقيد ينقسم الى قسمين اوسع و م ق ي م <مكان مهور> <محمد مهور> كلاهما محدد و لكنه أ ح د ه م ا فيه س ا ع ة و لا أ ح د الاخر فيضيق واحد لا يسع مع ا ع ب ا د ة غيرها كصيام لا يسع مع ه غيرهم من جلسه و ا ح د يسع مع ا ع ب ا د ة غيرها من ج س ه كا الصلوات وقت الصلوات ا سؤال محدد كيف لا يتعلق ب ا ل ذ م ة عند عدم القيام بهذه الكفايه هل يتعين على كل شخص نعم عند القيام بهذه الكفايه يتعين على كل قادر على عليه كل شخص قادر على عليه يتعين عليه ذلك برضو ولا يسقط هذا التعين إ لله ا بقيام أما يكفي من ه الواجب المحدد يتعلق ن لقيام ل الزوجة بالإنفاق ي ل ز أو من اختلف يكفي ذ ل بلان على ا ا خ ت هل هو هل هو المحدد مرواجب أو مرواجب؟ محدد أو غ ر محدد؟ لكن محدد محدد من المحددات الآن أبقانه العف العفر لكن وجعل فالعضاء قال ليس بعض أ ن ا ا ل ش ر هميش هذا مع عيوما مهلا كالصاعي الكفاية وكذا وقتنا قدارا الجدرة وكذا تحققوا التي ف الافعال ح تحقق بجماعة بهم كل ا لا يحتاج ب ل ا ج م ا ع ة كما مثلنا ب ا ل ق ا ذ الغايه شخص القدر ً قد يكون في شخص واحد يقال ليل يكون في شخص واحد يتعين على ا ل ثاني وثالثه ا ل وحيانا أ لا ي ك ف ي ا ل واحد ما وشك ي في ص ل ا ة الجامعه م وكان شاي وجه ما ي ح سوى ا ل ج م ا ع ة وكل شيء بحسره ا ل ف ض من و ا ج ب الغير معين و ا ل و ا ج ب غير محدد في السلاح ا ت المحدد ما في مفرط معين محدد يستخدم م غير هو إذا كان ا ل ح بين الواجب المعين و ب ي ن طوله الواجب المحدد مهل اذا كان هذا قصده ه ف أ ق و ل هذا تقسيم الاول قضيه اذا ل م د ا ر إ كانت هناك م ج م و ع ة خصال تجب كلها فجهه عدم التحديد هنا هي إ ذابه بمجموعتك و ل ي س جهالته هو بينما ف يواجه ا ل الممثلين ح ي ك و ا في م ق ض ي ة ا ل ن ف ق ة ليس هناك تاخير بين خ ص ا ل و إ ن م ا الخصله و ا ح د ة ولكن هذه خصله ت ح د د معالمها ولم ت ب غ ل متعالي العمل المحدد والمعالج كاختيار الخصال مثلا ا ا ل ت ع ي ن يكون متعين بالشخص الذي سيقوم بهذا العمل هل, هل فرض ك ف ا ي ة معقول نرى ي ن في ه ا ل ع م ل العمل اما في ه الخصال فلا ارى ذلك والمبهم هذا و غير المحدد كما سماه صاحب السؤال المبهم هو والغير معين والمعين نرى فيه م ج م و ع ة خصال أ و لواحد من الخصال والاخرش هو المبطل المقيم نرى فيه الزمن والكفاءه نرى فيه الفعل والفعل هل ننطالب السبورة باستخدام ا ل س ب و ر ة حتى يكون الامر اضح ظ ونحفظه نحفظها ة معينة وصول والعلم عموماً ونلخص وندولوه الفقه الكتاب ووائد أمن والباقي نفهمه وإن كان كذلك فما هو الذي يدون والذي, والذي يطرح ب ا ل ن س ب ة لها ذ الكتاب المفروض ا يكون كل واحد عنده ن س خ ة و بالتالي لا يحتاج ان يكتب إنه ما فلنحن ي هو نعدق عليه حتى、يفهم. فإذا بالكتاب فيه استرادات كثيرة. يلخص فقط في الفكرة كثيرة يبغي يلخص يلخص ويقيدها مهلا استرادات إنسان الكتاب قرأ الواجبات تقسيمات الآن يجعله اجعل ا ل ش ج ر ة قسمنا بها تقسيمات الواجب ا ذ جعل براسه هكذا وفهمنا م ه ل ت ه ا يستطيع د ذلك من يحتاج الى كل هذه ا ل ت ق و ي ر ا ت من ت ط و ل ن ا بها هل هناك امهل ع ه ا ي و ا ج ب م و س ع طبعا مثلنا ا ل ص ل ا ة و, و... وحج ا ل س ل ا ة وزكى ا ا ل ل زكى ز ك ا ة يمكن ا ل و ق ت الدبي ل ي ت و وسعي ا ل س ه ن ا ك ه محدد ممكن ب ه ا ل ل غ ي ر م ع ي ن لكنه وسعي ل سمعه مائه جسيم ي ق و ل لما استوعب الخلاف بين الحنفيه والجمهور في التفريق بين الفضل والواجب هل هو خلاف ن ف ض ي لا ح ق ي ق ة نعم خلاف يفضل يتفق الحنفيه والجمهور في أ ن الواجب والفضل كلاهما ن ط ل و ب الفعيل وكلاهما يؤدم ت ا ر ك وهذه ح ق ي ق ة ا ل ف ض ي ة حق صعب ولا لا يتفق الجمهور مع الحنفيه في كونه قطعي من سمناه الفضة سواء وسمناه واجباً فضل يتفقان على أ ن ا ل ه ر د منهما هو خطا يثبوت ومنهما هو ولي ا خلاف هذه يتبق الجمهور مع الحنفية فيها ما كان قطعيا يكفره من وما له القطعيا لا الخلاف؟ مع وهو آخر أن التسمية فقط. هل القول ب أ ن ا ل أ م ر يفيد الاستحباب قول معتبر القول ب أ ن ا ل أ م ر يفيد الاستحباب فقط قول إ ذ ا ق ص ل بالاعتبار أ ن ه قول يا حدي اليه محترم قول مؤهل ص ح ي ح ما إ ذ ا ق ص ل ب ك و ن هو الراجل فليس هو الراجل الراجل أ ن ا ل أ م ر إ ذ ا كانت هناك ق ر ي ن ة ت ب د و على شيء عمل ا ل ق ر ي ن ة من وجوب او ندم او اباحيه ة و غ ر او إذا العزمة غيرها م إ ذ ا كان الواجب على الكفايه سطوع بعضها بعضا فلما وضعنا ل و د يهلكون المنكر مكة والمقصود ل ق ا تجدت ان تكون لدينا ل ي تتعلم بان ت ق و ن لدينا لكي ت ع ل م ب ا ل تكون لدينا لكي تكون لدينا لكي تكون لدينا ل ك تكون لدينا لكي تكون لدينا لكي تكون ل م ي ن ا لكي تكون لدينا ل ك و ن لدينا لكي ت ك و لدينا لكي تكون ل د ن ا لكي تكون لدينا لدينا ل د ع ن ا لدينا لدينا ل د ي ن لدينا لدينا د ي ن ا ل ي ن ا لدينا لدينا لدينا ي ن ا ل د ي لدينا لدينا ل ذ ي ن ا لدينا ل د ن ا ل د ي ا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا ل د ي ا لدينا ل د ا لدينا ل ا ل د ي ق ص ر و ا و ل م يملكوا بسبب تقصيرهم ولما عاقبوا ب و الموتهم ع لهم الموت هنا ا ليس و فالوقوبة ن من الله عقوبه أنها المعروفة على الكباس وعال الكباس بعض إذا ف ا لهم ب ع معامل ض كان إ ذ ا فعله البعض هل يريد ان ل ا س ف يكون الناس كره م البعض في من السنه و وبين ك ر التفعيل وقد قام س البعض ب ف ا ل ت ك ل ي م المستحب والمذلوب لا ف ق بينهم و ك ر ا ت التنزيل و ك ر ا ت التحريم ي ه ل ب ي ه م ا الحلفيه بل احيانا ي ه ل بينهما الشافعيه ايضا لكن كراههه التنزيل و ك ر ا ه التحريم بين تفريقهم بين ك ر ا ه التحريم عندهم هي محرم هي من قسم الحرام يعني يعاقب فاعلها ويجار تاركها إ ل ا ان ع ق و ب ة ه هذه ثلاثه بدليل ا ن ي ه فاذا كره التنزيل لا ع ا ق ب فاعدها ولكن يؤجر تاركها ما معنى سواء كان ظن بجيء ا ل د ل ا ل ة وكان ظن بجيء الثبوت متواتر حديث متواتر مثلا هذا قطعي حديث أ ح ا د لم تحفه القرائن ي ضعيفهم بعد ما بعدما اختره تاركوه تصحح كفره إلى ولكل ما حدث احد احتفت بقراءه ا ل الصحيحين فالمعتبر صحيح عند ه العلم أ ن ه داخل قسم ما يفيد و العلم ة أي أقصان أن التكليمي ما من المستحب السنة الواجب مالا ما زلت السنة سنة من ومعلمون نقرأه حقو ويجب ويثفر مو هذا في وكذا هذا الشيخ جيد ي ع ن ي هو ا ل و ص و ل مجددا وموسوعه من المسلمين او من ا ج د و م ن د و ب و م ح ا ل م و ل م ي ن او من ا ل ي س ع ل م ي م او من المسلمين او من ا ب ف ع ل ي ة او من ر المسلمين او من المسلمين او من المسلمين او من المسلمين او من المسلمين او من المسلمين او من المسلمين او من ا ل م س ا ت ي ت ف او ت ا ل م ن د س ب حسب درجة ط ل ب ه وبحسب تركت ت أ ك د ه بحسب م د ا و م ة النبي صلى الله عليه و بحسب إ ش ه ا د ه له في جماعه او بعده بشكل فردي يقسمون المندوب إ ل ى أ ق س اقسام م ثم ثم م عليها السنة هم السنة ل هو كذا ا س ت ح النفل مطلق النفل أحيانا يبعونها م آخر رغيبة و ه ذ هذه ت ق س ي ا كلها من ناحية الصورية داخلة عند تقسيم عند وهو داخل الفقهاء الصوري الفقهاء داخل ت ليست تقسيم المندوب هذه وهو من أقسام عند عند عند كما تم تقديم ا ل و ا ج ب إ لانه ى يجب موسي ان ل د ي ن ق س م إ ل مع ا ة م ؤ ك د لانه يجب من ان ع ت ت ل ا م ل مع المسجد س ي ا لانه يENTEح يجب ان تتعامل ل ر ع المسجد لانه يجب ر ان ي تتعامل ل ي ه ل س ن ر مع المسجد لقد ظننت ان الوقت مفعول لك التواصل بقضاء ي رمضان ل م ا ا خ ط ر بعين المشروع عين ي ق ض ي ه متاشى ولا يستعمل م ا ل ك ي ا ل أ ن ه معين ّ بين رمضان رمضان ع م قوي قوي حناليا بيانا جداً ل أ ن الشارع لم يحدد وقتا فقال سبحانه وقد م منكم من أيام ن كان أردنا أسرائي على بعدة ولن أخر ي ه ا ورد ق د و عن س ت ة من ا ل ص ح ا ب ة ت ق ي د ه ا أ ن من بلغه رمضان ولم وهدس ولم أدرع للقضاء يقضي ف عليه أ ن ه يهدي عن كل يوم المسكين ولكن هذه أ ر ا ء ا ص ح ا ب ه لا تقوى لتخصيص عموم لا تقييده هذا الاطلاق في ق و ل ه تعالى بعده من أ ي ا م اخرى ل ذ ل ك الله أعلم قوي ح ن ي ت ه ن ا ق و ي و ي ؤ ي د ه أ ن ا ل أ ص ل ف ي أ م و ا ل ا ل ن ا س ا ل ع د ه ا ل ت ح ر ي م ف ل ان ي و يكون هناك افضل إيجابه من المساعده التي ي م أ ن ان يكون هناك ا ل ض ل من الله المساعده التي شاء ا يمكن ان يكون هناك ا جيدا و إ ن ش المساعده ء ا التي يمكن ان يكون ب ه ا ن ا ح افضل من المساعده ه اما ك كثيرة خلافات ل م اذا وصول الفقه أما قصت ملاهب الفقهاء فالخلافات بينهم في وصول قليلة فقه يعني اصول ل ل الثلاثة م ا ه ب و ه م ت ق ر ي ب الفقه واحدة و ا ا ت ه م ل ل والحنفية ل ي ة و و ص م م س ت قليله عن ق ة ا م ا ب المذهب وأما الأصوليون الواحد أمور وإلى من بينهم من داخل المذهب فتحصل بينهم خلافات النظرية فتحصل الكثيرة جدا لكن كثيرا ما تكون خلافات ي ه و ي ة ل أ ن أ غ ل ب ه م متكلمين ويناقشون الاثار ا ك ث ما يناقشون المعاني و آ ث ا ر نرجع إ ل ى السبوع كما طلب ا ل ا خ و ة ان ق س م الحكم الى قسمين التكليف كما ن البعض يدخل هنا ا ل ع ز ي م ة و ا ل ر خ ص ة و أ ح ي ا ن ا يدخل و هذا الحكم ا ل و ض ع إ ذ ا هذه هاتان يعني على خلاف لا تدخل هنا ام هنا لا تدخل هنا ولا هنا شيخ ش ي خ والعلم ا ل أ ل م العلم. العلم مش الحكم الوضعي ا ل ع ل ب هي السبب, هي السبب. قيل وقيها الثراثة ل فتا س ب ب إذا ا ك ن مناسبا س م ي ا ل السبب ه ان إلا وقيل الثراثة ف ة إله إن شاء الله تصير في رقم السنة. المقصود بالعزيمة. سنة العزيمه سنتي اليه ا ل ع ز ي م ة ينام المطلوب إ ذ ا الشرع على جيته الجزمي دون أ ن يكون هناك تسهيل به ان ا ل ر خ ص ة هي تخفيف يعني الى الشارع مع قيام السبب الحكم العصي ولو تلاقى ا ل ر خ ص ة إ ل اذا إ كانت هناك ع ز ي م ة اطلق على المطلوب عزيزه اذا كان مقابله اخصائي و وقلنا ا ا الحكم ينقسم إ ل ى قسم ي تكليفي حكم تكليفي هو حكم وضيق الحكم التكليفي ينقسم إ ل ى خمسه قسم ا ماجد مندوب محرم مدعو مباح وبعض الناس يدخل و ا فيه قسمين اخرين هما ا ل ع ز ي م ة والرخصه والقسم الوضعي لهذه الاقسام ا ح ك م ل و ض ع سبب وشرط و م ع ن ى وبعض الوصول ي ي ن د خ ل و ا في ا ل ص ح ة والفساد وبعض يدخلها في الحكم التكليفي بعد, بعد هذا اذا كنت كتبتم هذا نقسم تقسيمات الواجب التي طلبها ا الاخر الواجب ينقسم ب ا ع ت ب ا ر ا ت م خ ت ل ف ة التقسيم ا ل أ و ل ا ل و ا ج ب من ل ن ظ ر الى وقت ادائه ينقسم الواجب من ل ن ظ ر الى وقت ادائه الى واجب مطلق وواجب مقيد المطلق هو ما حد ا له ش الشارع وقتا للاداء كالكثارات مثلا و المقيد هو ما حدده الشارع وقتا ه دائما ان يكون الوقت لا يحذره يسع العباده وغيرها فيسمى موسعا و ن م ا ان لا يسع مع العباده غيرها من جنسها فيسمى م ض ي ر اذن ه ا ي تقسيم من قسم الى مطلق و مقيد موسع و م ض ي ر اكتبوا هذا بسرعه الواجب بالنظر الى تقديره وعدم تقديره ن ل ق س م الواجب بالنظر الى تقديره وعدم تقديره تقدير ه على تحديده تقديره هو او تحديده وعدم تحديده عدم تقديره الى ماذا معين شيء لكن تقول محدد السلاح تقول معين و غير معين محدد و غير معين و غير معين و غير معين لا ه هاي ا تعين هداك ه ذ هل تعيين <تصفيق> و ا ل تعين <تصفيق> تعيين <تصفيق> الواجب غير معين يسموه احيانا مبهام ل ل ت ع ي ي ن و ا ع ي ن التعين ي والتعيين التعين ي من تعين الامور يتعين وتعيين التعين معناه لزمه شخصا واحدا تعين عليه معناه لزمه والتعيين هو أ ن يكون م ج م و ع ة صفات تعين منها واحدا ل م ع ن ى ت س م م ن ه ا واحده ف ق من التعين التعين يقابله الكفايه معين وكفايه تقسم تقدير التقدير تقسم وتعلق تعلم التقسم تقدير وتعلق يقسم حسب محدد المحدد محدد المحدد بالنظر إلى وعلى إلى إلى و هو هو معين يقسم المعين إلى نظره فيه قلت الخصال كخصال ك ف ا ر ة غير معين ما ذكرت مجموعه خصال وذكر من بينه والمعين هو ما ط ي ك م الشراء دون تخيير الصلاه م ه ن ا محدد خصال كفاره الصمحة القرن في ا التحديد والتعييب بأطبال التحديد التحديد جعلها هو وقسم فرق غير بين على المعاقل المحدد تقديم <تصفيق> نعم. نعم وغير م ح د د محدد المقدار نعم، تقديم تقديم وقسم محدد و غير محدد يعني وغير غير هذا هذا إلى محدد وغير محدد المحدد هو ما عين الشارع مخدارا معينا ك ا ل ص ب ا ء الزكاه ومقدر ا ل المخرج منها وما الى ذ ك وهذا يتعلق ب ل ا م ه وغير محدد كاللحقات على ا ل آ ب ا ء و ا ل م ه ا ت والزوجات وما الى ل ك وكهذا غير محدد ومن يكبر بعض ما يراه محدد بالعرف فيرجعوه للقسم الاولي أ و ل ي م قلنا فقط ل رابنا تجادعية ا ز ج محدد ا ن إنها و ع ع الثالث ل ت هي تعيين, تعيين. تعيين, المطلوب. تعيين وعدم ش ت ي تعيينه لانه سياتي الى تعيين ويقسم الواجب بالنظر ا ي ن تعيين و تحديد لان نستخدم التحديد لا نستخدمها ن تعيين المطلوب وعدم تعيينه إ ل ى معين وغير معين هذا غير معين يسمى مالا مبهدل ع ن يكون ي م ج م و ع ة خصال كلها و ا ج ب ة الواجب واحد منها لا ي ج ب جميعها ولكن يجب واحد منها غير محدد معين وغير معين طيّ و إ ذ ا قسمنا الواجب باعتبار أ و بنظر ا ل الى الفاعل فرض عين واذا لم ننظر الى الفاعل سميناه سمينا فرض ض ع ي ن عين الله فيه الفاعل وغلط كفايه لا ي الله فيه الفاعل لا ي ل ا الله فيه اله الفاعل هذا هو ملخص هذه <تصفيق> قال الله تعالى وامر اهلك بالصلاه إ ل ى اخر الايه فما هو الحكم الذي تستجبره من هذه ا ل آ ي ه ايهما أ و ج ب الامر بالصلاه ام الصبر على ا ل ز و ج ة ف بذلك ي لا د ع ا و ض اصلا م ر أ حتى ت ق ح ا ل م ق ايهما ر ب ن أ او لا اريد ان احفظ نظره تعينني على ذلك المرأة يفك... لا يكل ولا أن يمد فهم ي ابنه ا ص ل ا حتى ح ي ص ل أيهما أ و ل ا أريد ن أحفظ انصحكم ل ت على ل فنة ا و ل ن ي م ك ن ان ت ا م ل مع ه ق ه ا ل و ص و ل ا ب ن ع ا ص ي أو ل ه بهذه المشكله بهذه ا ل م ش ك ل بهذه المشكله ه ا ل م ك ل ه ا ل م ش ل ه ب ه ا ل بهذه ا ه بهذه ا ل ك ل ه بهذه ا ل ه ب ل ك ل ه ه ذ ل ك ل ه ب ه ا ل ك ل ه ب ه ا ل ب ه ذ ا ل ه ب م ش ك المشكله ب ه المشكله ب ه ذ ا ك ل ه ب ه ذ ا ل ك ل ب ه ا ل م ش ك ل ل م ش ك ل ا ل ا خ ت ب ا ر ب ه ا ل ل ه ه ذ ا ل ل ه ب ه ه ه تعلمت من ام خازون ا لا وزن التونسيين بالحرام هل صحيح ان حديث رسول الله صدق بالمال صدق ه ب ل م ا ل لمن شاء ي ف ه منه م كراهه ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه هنا ليس ي و ج و ب ق ر ي ل ه لمن شاء ن ز لا ت به إلى ل لا ك ر ا ه يصح هذا قال به بعض اهل العلم قالوا ان العباده لا ت ص ف و ب من إ ب ا ح إ ن م ا تصاب بالاستحباب ف ذ ا لم يكن ع ب ا د ه كان مكروها لكن هذه يعني فرصه فقط النبي صلى الله عليه وسلم قال امر ب ا ل ص ل ا ة فهي مندوب ق ط ع ة ولكن ق ا ل م ن ش ا ه د ت لا يغضب ا ل إ ن س ا ن عن انه أ م ر بها ع ل ى ج ه ه الوجوه ل ي س له أ م ر ت خ ي ر بين ا ل ص ل ا ة وتركها و إ ن م ا هو تنبيه الى ان الامر ليس للوجوه ويجب على ذلك س ن ك ن ي ل ر ا ويقرا ويقرا ويقرا ل ي ق ر ا و ي ق د ك ا ن ي ق ر ا ق ي ق ر ا ل ي ق ر ا و ي ق ا و ي ق ا ويقرا ويقرا ويقرا ويقرا ل ي ق ر ا ويقرا ويقرا ويقرا ويقرا ويقرا ويقرا ويقرا ويقرا ويقرا ويقرا ويقرا ويقرا و ن ق ر ا و ي ق ي ا و ي د ر ا ويقرا ويقرا ل ي ق ر ا ويقرا ويقرا ويقرا ويقرا ويقرا ويقرا و ي ن ر ا ويقرا ويقرا ويقرا ويقرا ويقرا ل ل ه خ ا ي ق ر ا ويقرا ويقرا و ي ق و ا ويقرا ص ي و ا ج ب ة م ق ي د ة ويقرا والله ي ب ا د لان هذا ع د م ي ة يعني هو اصلا ل ق ي د و ا ل إ ط ل ا ق يتعلق بالزمن يتعلق بفعل ف ع ل بالزمن و ت و ب ه يعني اذا ن ظ ر ن ا الطريق م الى السلاح فقط نقول واجب مقيد قبل الغرفه وقت ا ل و ق ت و ب ة يسع ى ويسع ى معها غيرها يكون ب ا ل و ا ج ب الموسع و ب اذا ا ر ن ا الى ك د ي ة ا ل ت و ب ة وانها يجب ا س ت د ا م ة ويكون هنا ص ر ا ح ة م ش ك ل يعني <تصفح> <تصفح> وجب القرآن هو و ع ل ى التعيين امال أ على كيفيه و ج ب ح ف ه ا ل ق ر آ ن على المنان أ وما حوى على كل فرد فعليا و ل ك ن ه ي سحب ت وشد السهل ا ت ب ا ل ح م د ل ن ه ل م ش ي معنا ل ي ح ف ا ل ق ر آ ن على كل فرد تحتاج اعتبار تندرج ك ف ا ر ة الظهار ك ف ا ر ة الظهار هي من الواجب المحدد ل أ ن الخصال ي ه ا ليست على التخيير ه على التعيين ل هذا ا ق ق فرقية ب يجب يكون يستطيع فصيلا يستطيع سكينة سكينة أن هناك من من فهمت هناك هناك يسا يسا أعمل صلاه الرجل على ج ن ا ز ه وحده تجزي طبعا تجزي ولكن ص ل ا ة كلما زاد العبد في ا ل ر ا لو لم يوجد الى وجه واحد لانها تجزي محرم يريد التفريق بين ضابط ا لا يفرقه ي الى ا ح ن ا بين كراهه التحريم وكراهه المحرم الفرق بين ه م وبين كراهه التحريم والمحرم و نفس الفرق بين الفرق والواجب فانك تفهم الفرق بين كراههه التحريم والتحريم ا ل م ح ر م ة إ ذ ا كان ذلك ل ل ن ظ ن ي ه يسمونه كروم التحريم و ه ي ت س م ي ة فقط لا ليس لها أ ث ر في الواقع ل أ ن ه يؤذب فعله ه و ي و ج ر تاركه يعني فهناك التحريم داخل التعريف لكن يفترضوا عنه ب د ر ج ة ا ل من ؤ خ في ا ق عقوبات ترك الدعوه الى الله عدم م س ت ج ا ب ة الدعاء من الله واللعن حسب حديث صلى الله عليه وسلم قال في اخر الحديث اما لعنكم كما لعنه م <تصفيق> السؤال هل يمكن ان يصلي ا ل إ ن س ا ن ويصوم ويطلب العلم ومع ذلك هو العون بسبب تركه الدعوه إ ل ى الله ولم يقم بها ع د ل الكافي نعم إ ذ ا كان يطلب العلم غير ا ل متعين ع ل ي ه ف ي ش ت غ ل بغير ا ل متعين عين متعين دعوه العلاجي ن و م أ ل م ا ل ه علاجي ن ترى كفائية بكيفيه ة ويشرب غ عن م ت ع ي ن ا ل دعوه إ ن شاء الله اسلم م ش ه و و بفاتش ا ل و ا ج ب هو أ ن ي د ع و إلى الله تعالى فاستسلم ل ع ن ت ي بي ترك دعوتي ويطلب العلم حتى يسلم من الجهل ا كذلك وهو آ ب عظيم سبحانك الله、عم.